اذكروا الله في ايام معدودات اذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومه فلا اسمع له لمن اتقى لمن اتقى واتقوا مولاه ولنم انكم اليه تحشرون واتقوا مولاه ولنم انكم اليه تحشرون